يقول الله عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الْكِبَرَ احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما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 ما وضعت انثى مولوده حتى شعرت بالموت تماما ماتت, ماتت وكم من انثى ماتت حقيقه كم من ام فارقت الحياه كلها كم من أم كثير جدا امهات متنا في اثناء الولاده وهي صابره ثم بعد الولاده تباشر ما تباشر بنفسها حمل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 إلا إياه وبالوالدين إحسانا من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين وبالوالدين إحسانا فكأن قائلا قال كيف أحسن إلى الوالدين فبين الله عز وجل هذا الإحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما